حزب قهر الأعداء للشيخ السيد البخاري بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله لا إله إلا الله الملك الجبار الأكبر الأكبر لا إله إلا الله الواحد القحار الأكبر الأكبر يا من فضل الجبابرة والمتكبرين وقطع دابر الفراعنة والمتنربين أسألك اللهم نزول بضشك الشديد وحلول قهرك المجيد بكل جبال عليل وشيطان مريد وبكل من ظلمنا وحاربنا وبارزنا وقتلنا وابعث اللهم قهر أعدائنا بفضلك يا قاهر يا قادر يا غالب يا قهار أسرع اللهم بشدة قبلك وقابعيتك يا قابض يا خافض يا طار انتقل اللهم انتقم بانتقامك يا منتقل يا متكبر يا مذل يا متين أهلك عداءنا بقهرك يا مهلك يا محيض يا مخذل يا مميت يا شديد يا مؤخر يا آخر يا مانع يا سريع يا قريب يا مجيب يا دافع يا قدوس يا ولي يا وارف يا وكيل يا عظيم يا جليل يا ذا الجلال يا ذا القوة المتين اللهم اهزمهم اللهم فرق جمعهم اللهم غيق صدرهم اللهم حير أقلهم اللهم شتت قلبهم اللهم خيبهم عن مرادهم اللهم سن يط عليهم من المصائب اللهم اقطع عنهم المواهب اللهم ابعث اليهم النوائب اللهم اغرب عليهم بالله اينما ثقفناهم اللهم اسلبهم اينما اللهم اكتب لنا عليهم الغلبة. اللهم خذهم برافتي اللهم حكم عليهم بالفتن اللهم زلزل أقدامهم اللهم نكّس أعلامهم اللهم عطل أحوالهم اللهم ضمّ سعياهم اللهم اختم على قلوبهم اللهم قبض نفسهم اللهم ألقي بينهم العذاب تبال الله اللهم جعلهم غضبك كالسيف المسلو ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصالهم وشاوة ولهم عذاب عظيم الله يستهزئ بهم ويمدهم في ضغيانهم يعمهون إنا كفيناك المستهزئين صممكم العنفهم لا يرجعون أو تصيب من السماء في ظلمات ورعت وبر يجعلون صابعهم في آذانهم للصواعق حذر الموت والله محيظ من الكافرين اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير ينصركم الله فلا غالب لكم من يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ النَّبِيِّ لَمْ يَتَّخِمْ وَلَدَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا فَاقُطِعْ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّي الْعَالَمِينَ يرد يوم الجمعة اسم الله الرحمن الرحيم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَلِيْتُمْ عَلِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَأُنفٌ رَحِيمٌ أَعْبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَلَا به بِهِ شَيْئًا اللهم إني أدعوك بأسمائك العُسْنى كُنِّهَا لَا إِلَهَ إِلَّا أنت سبحانك تصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلي على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله صلاة هو أهلها اللهم يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وعلى آل محمد واجزي محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومنزل التورات من إنجيل والزبور والفرقان العظيم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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك صلاة مباركة ضيبة كما أمرت أن نصلي عليه وسلم تسليما اللهم صل على محمد لا يبقى من صلاتك شيء ورحم محمدا حتى لا يبقى من رحمتك شيء وبارك على محمد حتى يبقى من بركاتك شيء اللهم صل وسلم وأفلح وأنجح وأتمم وأصلح وأزكي وأربح وأوفي وأرجح وأفضل الصلاة وأجزل منني والتحيات على عبدك ورسولك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو فنقى صبحا مار الوحدانية وطلعت شمس الأسرار الربانية وبهجة قمر الحقائق الصمدانية وعرش حضرة حضرات الرحمنية نور كل رسول وسلاه ياسيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم سر كل نبي وهداه ذلك تقدير العزيز العليم وجوهر كل ولي وضياه سلام قولا من رب الرحيم اللهم صل وسلم على محمد النبي أمي العابي القريش الحاشم الأبطاهي اتهامي المكي صاحب التاج والكرامة صاحب الخير والبر صاحب السرايا والعطايا والغزو والجهاد والمغنم والمقسم صاحب الآيات والمعجزات والعلامات الباهرات صاحب الحج والحلق والتنبيه صاحب الصفاء المروة والمشعر الحرام والمقام والقبلة والمحراب والمنبر صاحب المقام المحمود والحوض المورود والشفاعة والسجود للرب المعبود صاحب رمي الجمرات والوقوف برافات صاحب العلم الطويل والكلام الجليل صاحب كلمة الإخلاص والصدق والتصديق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع نحن والإحن والأهوان والبنيات وتسلمنا بها من جميع الفتن والأسقام والآفات وتظهرنا بها من جميع الأيوم والسيئات وتغفر لنا بها جميع الذنوب وتمحو بها عن الخطيئات وتقوي لنا بها جميع ما نطلبه من الحاجات وترفعنا بها عند كل الدرجات وتبلغنا بها قصلاوات. من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا ربي يا الله يا مجيب الدعوات، اللهم إني أسألك أن تجعلني في مدة حياتي وبعد مماتي أضعاف أضعاف ذلك ألف في صلاتهم وسلام المطروبين في مثل ذلك وأمثال أمثال ذلك على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي والرسول العربي وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأصحاره وأنصاره وأشياعه وأتباعه ومواليه وخدامه وحجامه إلهي اجعل كل صلاتي من كل ذلك تفوق وتفضل صلاة المصلين عليه من أهل السماوات وأهل الأرطين أجمعين كفضله الذي فضلته على كافة خلقك يا أكرم الأكرمين ويا رحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتعلينا إنك أنت التواب الرحيم ويرد يوم السبت بسم الله الرحمن الرحيم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 راي الرحمه وميم الملك بدال التوهام بعر يمالك ومعدن اسرارك ولسان حجتك وارسم مملكتك وعيني اعياني خليقتك وصفيك السابق للخلق نور الرحمه للعالمين ظهوره المصطفى المكتبا المنتهى المرتضى عين الإناية زين القيامة وكنز الهداية وإمام الحضرة وأمين المملكة وطراز الحلة وكانزل الحقيقة وشمس الشريعة وكاشف الغمة وجال الظلمة وناصر الملة ونبي الرحمة وشفيع العمة يوم القيامة يوم تخشع الأصوات تشخص الأبصار اللهم صل على سيدنا محمد النور الأبلج والبهاء الأبهج ناموس تورات موسى وقاموس انجين عيسى صلوات الله وسلامه عليه وعليه مجمعين تنصني فلك الأطلس في بطوني كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرفا طاروس الملك المقدسي في ظهوري فخلقت خلقا فتعرفت إليهم فبي أرفوني غرة نور اليقين مرآة للعزم مرآة للعزم من المرسلين إلى شهود الملك الحق المبين نور أنوار أبصار بصائر الأنبئ المكرمين و محل نظرك وسعات رحبتك من العوالم الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم صل وسلم فأتحف فأنعم فأمنح فأكرم فأجزل فأعظم أخضل صلواتك وفسلامك صلاة وسلاما يتنزلاني من أفق كنه باطن الذات إلى فنك سماء مظاهر الأسماء والصفات وترتقياني عند سدرة منتهى العارفين إلى مركز جلال النور المبين على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك علما يقين العلماء الربانيين وعين يقين القلفاء الراشدين وحق يقين الأنبياء المكرمين الذي تاهت في أنوار جلاله علوم العزم إن المرسلين وتحيرت في درك عقائق ضماء الملائك المهيمنين المنزل عليه في القرآن العظيم بلسان عربي مبين فقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم مثل عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في طلال مبين الله صل صلاة ذاتك على عضرة صفاتك الجامع لكل الكمال المتصف بصفات الجلال والجمال من تنزها من المخلوقين في المثال. ينبوع معارف الربانية وحيطة الأسرار الإلهية غاية من السائلين وتذين كل حائر من السانكين محمد محمود الأوصى في مذغاة وعحمد من مغى ومن هو آت وسلم تسليما بداية الأزل وغاية الأبد حتى لا يحصره عدد ولا ينهيه وأرضو عن قبائله في الشريعة والطريقة والحقيقة من الأصحاب والعلماء وأهل الطريقة وجعلنا يا مولانا منهم حقيقة آمين ويرد يوم الأحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على محمد أبواب حضرتك وعين نايتك بخلغك ورسولك إلى جنك وإنسك وحت اهلي بدات المنزل عليه لايات واضحات مقين العثرات وسيد الصادات الامر بالمعروف والناهي عن المنكرات ما الشرك وقلاله في الصالمات الصارمات ان عين شراب شاهداتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا الدنيا صلى الله عليه وسلم ما دامت الأرض والسماوات وسلم الله صل وسلم على من له الأخلاق الرطية والأوصاف المرضية والأقوال الشريعة والأحوال الحقيقة والعناية الأزلية والسعادات الأبدية والفتوحات المكية والظهورات المدنية والكمالات الإلهية والمعالم الربانية وسر البنية وشفيعنا يوم بعفنا المستوفر لنا إلى ربنا الداعي إليك والمقتد به فمن أراد الوصول إليك الأنيس بك والمستوحيش عن غيرك وتمتع نور ذاتك ورجع بك لا غيرك وشهد وحدتك في كثرتك وقلت له بلسان حالك وقليته بكلامك فصاعب ما تأمغ وعارض عن المشركين. الذاكري لك في ليلك والصائم لك في نهارك المعروف مع ملائكتك إنه خير خلقك اللهم إنا نتمسل إليك بالحرف الجامع بمعانيك مالك ونسأل إياك بك أن ترينا تنبينا وأنتمحو عنا وجود ذنوبنا بمشاهدة جلالك وجمالك وتفنينا عنا في بحار ينوارك معصومين من الشواغ من الدنيا ميتي راضين إليك وغائبين إلك ياهو يا الله ياهو يا الله ياهو يا الله لا إله غيرك وسقنا من شراب محبتك وغمسنا في بحر عذليتك حتى نرتع في بحوح حلاوتك ونقطع عنا وحامه خليقتك بفضلك ورحمتك ونملنا بنور طاعتك اعتنا ولا تضلنا وَنَبصُ نَابِ عُيُوبِنَا عَن عُيُوبِ غَيْرِنَا بِحُرْمَةِ نَبِيِّنَا وَسَيِّدِنَا محمد صلى الله اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى آلِهِ وَصَاحِبِي الْوُجُودِ وَأَهْلِ الشُّهُولِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ نَسْأَلُكَ أَنْ تُنْحِقَنَا بِهِمْ وَتَمْنَحَنَا بِحُبِّهِمْ يَا اللَّهُ يَا عَيُّ يَا قَنْجُومْ يَا ذَا وَالْإِكْرَامِ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهب لنا معرفة نافعة إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم نسألك أن ترزقنا رؤية نبيك في منامنا ويقضتنا وأن تصني وتسلما Aleyhi salaten daimeten ila yevmi d ve entü salmiye ala bir Birdü yevmil بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل أفضل صلاتك أبداً وأمنى بركاتك سرمداً وأزكاة عياتك فضلا وعددا على أشرف الحقائق الإنسانية ومجمع التقائق الإيمانية وطور التجليات الإنسانية ومهبط أسرار الرحمنية واصضة يقت النبيين ومقدمة جيش المرسلين وقائد الأولياء والصطيقين وأفضل الخلائق يجمعين حامل لواء عز الأعلى ومالك يزمة المجد الأسنى شاهد أسرار الأول ومشاهد أنوار سوابق العول وترجمان لسان القدم ومنبع الإن والحلي والحكام مظهر سن الجود الجزئي والكلي وإنسان عين الوجود العلوي والسفري وروح جسد كولين وعين حياة الدارين المتحقق على رتاب الربودية والمتخلق بأحلاق المقامات الاستفائية الخليل الأعظم والحبيب الأكرم سيدنا ومولانا محمد النبي عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه عدد معلوماتك وميداد كلماتك كلما ذكرك ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون وسلم تسليما دائما كثيرا اللهم إنا نتوسع إليك بنور الساري في الوجود أن تحي قلوبنا بنور حياة قلبه الواسع لكل شيء رحمة وعلما وهدى وبشرى للمسلمين وتشرح سدورنا بنور صدر الجامع ما فرضنا في الكتاب من شيء رضيان وذكرى في المتقين وتطهير نفوسنا بطهارة نفسه الزكية المرضية وتعلمنا بأموال علوم كل شيء أحصيناه فيما مبين وتسري سرائره فينا بلوامع أنوالك حتى تفنينا عنا في حقيقته فيكون هو الحي القيوم فينا بقيوميتك السرمديته فنعيش بروحي عيش الحياة الأبدية صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا آمين بفضلك ورحمتك علينا يا حنان يا ملان يا رحمن وبتجنيات منازلك في مرات شهوده بمنازلات تجنياتك فنكون حسنا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 شمس الأسرار الربانية ومجلى حضرة الحضرات الرحمنية ومنار الكتب القيمة فنور الآيات البينات الذي خلقته من نوره واجهك وحقّته بسماعك وصفاتك وخلقت من نوره المياه والمرسلين فتعرفت إليهم يا خلّم ثاق عليهم بقولك الحق المبين وإذا خذ الله ميثاق النبين لما تيتكم من كتاب وحكمة ثم جاكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا به ولا تنصرنه قال أقرتم وأخذتم على ذلك المصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين اللهم صل وسلم على بهجة الكمال وتاج الجلال وبهاي الجمال وشمس المسال وعبقة الوجود وحياة كل موجود عز جلال سلطنتك وجلال عز مملكتك وملیک صنع قدرتك وضراز الصفمة من أهل قروبيتك سر الله الأعظم وحبيب الله الأكرم وخليل الله المعظم المكرم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم برد يوم الثلتاء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نتوسل به إليك ونتشفع به لديك صاحب الشفاعة الكبرى والوسيلة العظمى والذريعة العذراء والمكانة العليا والمنزلة الجنفى وقاب قوسين أو أدنى أن تحققنا به ذاتاً وصفاتاً وأسماء وفعالاً وآثاراً حتى لا نرى ولا نسمع ولا نحس ولا نجد إلا إياك إلهي وسيدي بفضلك ورحمتك أن تجعل هويتنا عين هويته في أوائله ونهايته يود خلته وصفائه ومحبته وفواتح ينوار بصيرته وجوامع أسرار سريرته ورحيم رحمائه ونعيم نعمائه اللهم إنا نسألك بجاه نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المغفرة وارضا والقبول قولا تاما ولا تكن إلى الى نفسنا طرفه عين يا نعمل مجيب فقد تخنت تخين يا مولاي فإن فر ابن بالخلق يجمعهم اولهم واakhirهم وابرهم فَقَطَمَتْ فِي بَحْرِ جُودٍ كَنَاسٍ الَّذِي لا صَاحِبَ لَهُ ولا غَايَةَ لَهُ فَقَطْ كُنْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ النَّبِيّ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صَلَّى الله عليه وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ ربني مسني أظهر أن ترحم ربني لما أنزلت من خير فقير يا معين الضعفاء يا عظيم الرجاء يا منقد الغرقاء يا منجين الهلكاء يا نعم المولى يا امان الخائفين لا اله إلا الله العظيم الحليم لا اله إلا الله رب العرش العظيم لا اله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اللهم صل وسلم على الجامع الأكمل والقطب الرباني الأفضل رازح لت الإيمان ومعد الوجود والإحسان صاحب لهم للسماوية والعلوم للدنية اللهم صلي على من خلقت الوجود لأجله ورخصت الأشياء بسببه محمد المحمود صاحب المكارم والجود وعلى آله وأصحابه الأقطاب السابقين إلى ذلك الجناب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور البهي والبيان الجلي واللسان العربي والدين الحنفي رحمة للعالمين المؤيد الروح الأمين والكتاب المبين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين والخلائق أجمعين اللهم صلِّ وسلِّم على من خَلَقَهُ من نورك وجعلت تَكْلَامَهُ من كلامك وفضلته على أميائك وأمليائك وجعلت السّيَّاعَةَ منك إليه ومنه إليهم كما لكل وليّ لك وهاديَ كل مُطِلٍّ عنك هادي الحق تارك الأشياء ومعدم بفضلك وخاطبته على قربك وكان فضل الله عليك عظيما القائم لك في لينك والصائم لك في نهارك والهائم بك في جلالك اللهم صل وسلم على نبيك والخليفة في خلقك المشتغل بذكرك المتفكر في خلقك والأمين لسرك والبرهان لرسلك الحاضر في سرائر قدسك والشاهد لا جمال جلالك سيدنا ومولانا محمد المفسر لآياتك متظاهر في ملكك والنائب في ملكوتك والمتخلق بصفاتك متدعيل جبروتك متدعيل جبروتك الحضرة الرحمانية والبردة الجلانية والسرابين الجمالية عرش السقيه والحبيب النبوي والنور البهي والنور النقي والصباح القوي اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد بيد يوم الأربعاء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على سيدنا ونبينا محمد بحر أنوالك ومعدن أسرارك وروح أرواح إبادك الدرة الفاخرة والرحمة السابقة والعبقة النافجة أؤبوب الموجودات وهائي الرحماني وجيم الدرجات وزين السعادات منون للنّايات وكمال الكليات ومنشئ للزليات وخطم الأبديات المشغول بكان الأشياء التنبيات. الطاعن من ثمرات المشاهدات المسقي من أسرار القدسيات والعالم بالماضي والمستقبلات سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأخيار وأصحابه الأبرار اللهم صلي على روح محمد في الروح وعلى جسده في الاجساد وعلى قبره في القبور وعلى قلبه في القلوب وعلى منظره في المناظر وعلى سمعه في المسامع وعلى حركته في الحركات وعلى سكونه في السكنات وعلى قعوده في الرقودات وعلى قيامه في القيامات وعلى لسانه البشاش الازلي والختم الأبدي، وصلي اللهم عليه وعلى آله وصحبه عدد ما علمت وملأ ما علمت، اللهم صل على محمد الذي أعطيته وكرمته وفضلته ونصرته وعنته وقربته وأدبته وسقيته. ومكنته وملاته بعلمه الأنفس، وملائته بعلمك الأنفس، وبسطته بحلمك الأطرس، وزينته بقولك الأقبس، فاجر الأملاك وعذب خلق الأخلاق، ونورك المبين وعبدك القديم وحبلك المتين وحصرك الحصين وجلالك الحكيم وجمالك الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وصابح الهدى وقناديل المجود وكمال السعود والمطهر من العيوب الله صل وسلم عليه صلاة تعل بها الأقد وريحا تفك به الكرب وترحما تزال به العطب وتكمينا به الأرحاب يا رب يا الله يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نسألك ذلك من فطاع نطفك ومن غرائب فضلك يا كريم يا رحيم الله صل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ونبينا محمد النبي أمي والرسول العربي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته صلاة تكون لك رضاء ولحقك أداء وآته الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة الرفيعة وابعث في المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراهنين اللهم إنا نتوصل بك ونتوجه إليك بكتابك العزيز ونبيك الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبشرفه المجيد وبأبويه إبراهيم وإسماعيل وبصاحبيه أبي بكر وعمر وذي النورين عثمان وآله وفاطمة وعلي وولديه الحسن والحسين وعميه الحمزة والأباس وزوجتيه ختيجة وعائشة اللهم صل وسلم عليه وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وآل كل وصاحب كل صلاة يترجمها لسان الأزامي في رياض الملكوت وعلو المقامات منين الكرامات وينضلق لسان الأبد في عظيم الناس بغفران الذنوب وكشف الكروب ورفئ المهامات كما هو اللائق بإلهيتك وشانك العظيم كما هو اللائق بأهليتهم ومنصبهم الكريم بخصوص خصائص يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم من يوم الخميس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم حققنا بسرائرهم في مدارج معارفهم بمثوبة الذين سبقت لهم من كالحسنى آل محمد صلى الله عليه وسلم والفوز بالسعادة الكبرى القرب القربى وأعمنا في عزة المنظود تحت لواء المعقود وأسقنا من حوارفان معروفه المورود يوم لا يخزيه يوم لا يغسل الله النبي صلى الله عليه وسلم ببروز اشارتي قل تسمع وسنت اضى باشفاعك شفاعه ظهور مشارتي ولا سوف يطي كربك فترضى تبارك وتعالى يا ادم جلن اللهم إنا نعوذ بعز جلالك بجلال عزتك وبقدرة سلطانك وبسلطان قدرتك وبحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من القطيعة والأهواء الرديئة يا ظهير الراحمين يا جار المستجيرين أجلنا من الخواطر النفسانية وحفظنا من الشهوات الشيطانية ضحنا من القذورات البشرية بصفنا بصفاين محبة الصطيقية من صدايم غفلة، وبه الجهل حتى تضمح ال، وصورنا بفناء الأنانية، ومباينة الطبيعة الإنسانية في عذرة الجمع، والتخلي والتحلي بالإملوهة الأحدية، والتجلي بالحقائق الصمدانية في شهود الوحدانية. حيث لا حيث ولا ولا كيف أسقى الكل لله وبالله وإلى الله ومع الله غرقا بنعمة الله في بحر إنة الله منصورين سيف الله مخصوصين بمكارم الله ملحوظين بعين الله محفوظين بعناية الله محفوظين لأصمة الله من كل شاغم Yaşğulü anillah ve khatırın yakhtırı biğayrillah. Ya Rabbi ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb ya Allah. Ve ma tanfiqu illa billah aleyhi tevecceltu ve ilayhi uleyhi. Allahumma şğınnâbika ve heblenâhi betelâ sa'te ولا مدخل فيها لسواك واسعة بالعلوم الإلهية والصفات الربانية والأخلاق المحمدية وقوم أقائدنا بحسن الظن الجميل وهق يقيني وحقيقة التمكين وسدد أحوالنا بالتوفيق والسعادة وحسن اليقين وشددنا قواعدنا على سراط الاستقامة وقواعد العز الرصين سراط الذين أنعمت عليهم من النبين والصطيقين والشهداء والصالحين وشيد مقاصدنا في المجد الأثيل على أعلى بنوة الكرامة وعزائني وللعزم من المرسلين يا صريخ المستسرخين يا ريا المستغيثين اغفنا يا طاف رحمتك من ضلال البعاد باشملنا بنفخات عنايتك بنفحات عنايتك في مصاريع حبي واسقفنا بانوار هدايتك في حطائر القروء، بعيدنا بنصرك العزيز نصرا عزيزا عزرا بالقرآن المجيد بفضلك ورحمةك يا رحم الرحمين، بعيدنا بنصرك العزيز نصرا عزيزا عزرا بالقرآن المجيد بفضلك ورحمةك يا رحم الرحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب إنك انك انت التواب الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الامي وزاجه همهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ابراهيم إنك حميد مجيد ya imâde men la imâdelehe Ya sâned men la sânedlehe Ya zûhre men la zûhrelehe Ya cââbir kulli kesîr Ya sahibe kulli ghareem Ya mü'nise kulli vahîr La ilâhe illâ ente sûbhâneke inni kuntu min al أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين وأصلحني في ذريتي إني تت إليك وإني من المسلمين صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على نبينا ومولانا محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله وبركاته اللهم ادخلنا معه بشفاعته وضمانه ورعايته مع آله وصحابته بدارك دار السلام ومقعد صدق عند مليك مقتدر يا ذا الجلال والإكرام وأدحفنا بمشاهدته بلطيف منازلته يا كريم يا رحيم أكرمنا بالنظر إلى جمالي سبحات وجهك العظيم واحفظنا بكرامته بالتكريم والتبجيل والتعظيم وأكرمنا بنزوله نزولا من غفور رحيم في روض رضوان، أحل عليكم رضواني ولا أسخد عليكم أبدا وأوطئكم مفاتيح الغيب بخزائن السر المكنون في مكنون جنان معارف الصفات لما عاني ذاتي على الارائي ينظرون فلما يدعون سلام قولا من رب الرحيم بانعطاف رافه رافه المحمدية من عين وَلَمْ يَرَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ العظيم الْعَظِيمُ فِي مَحَاسِنِ قُصُورٍ ذَخَائِرِ سَرَائِرِ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيْنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فِي مَنَصَّةِ مَحَاسِنِ خَوَاتِمِ دَارِهِمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَعَالَيْتَ عَنْهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين